وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِسبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَجْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَالًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي احسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله